بسم الله الرحمن الرحيم اننا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم ان لي لكم نذير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 لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا وان كلما دعوتهم لتغفر لهم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 فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقرا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات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 124. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا 125. والله جعل لكم الأرض بساطا 126. لتسلكوا منها سبلا فجاجا 127. قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده 116. ومكروا مكرا كبارا 117. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا 118. ولا يغوث ويعوق ونسرا 119. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نار فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا